وخير هذه هذه محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله وبياكم وعودا حميدا إلى دروس شرح موقع الإمام مالك رحمه الله بعد غياب شبه طويل فاعتبروا إلى إخواني على هذا التطويل وهذا الغياب وهو يعني في حدود يعني الارتباطات فنسأل الله جل وعلا التوفيق فيما يأتي من الأيام والشهور ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في الزمان وأن يوفقنا للعمل بما نعمل انتهينا من كتاب الطهارة ولله الحمد والمنة واليوم إن شاء الله تعالى في هذا الموسم نبدأ ما توقفنا عنده او نبدأ عندما توقفنا عنده وهو كتاب الصلاة أو ما جاء في النداء إلى الصلاة القرآن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما جاء في النداء للصلاة قال الراوي حدثني يحيا عن مالك عن يحيا ابن سعيد إن أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اراد ان يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاه فأري عبد الله بن زيد الانصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم فقال ان هاتين لا مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل الا تؤذنون للصلاه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا مستهل كتاب الصلاة أو مستهل ما جاء في النداء للصلاة والمقصود بالنداء هو الأذان والمقصود بالنداء هو الأذان والأذان معنىه في اللغة الاعلام. معناه في اللغة الإعلام وأما في الشرع أو في الاسبلاح فهو التعبت لله تعالى بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به فهو التعبت لله تعالى بذكر مخصوص بعد دخول الوقت للإعلام به وهذا هو التعريف الراجح للأذان لأنه قد وجد في أكثر كتب العلم أن الأذان اصطلاحا هو الإعلام بدخول الوقت والصواب ما ذكرناه من أن الأذان هو التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول الوقت لأن الأذان ليس مرتبطا بالإعلان عن دخول الوقت لأنه قد ورد في السنة أنه يسن الإبراد بالصلاة الظهر ولا يؤذن لها بعد دخول الوقت مباشرة بل يؤذن لها عند إرادة صلاتها وهي قبيل دخول وقت العفر وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما مر علينا أنه عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه فلما استيقظوا على حر الشمس أمر بلالا أن يؤذن بالصلاة فأذانه عليه الصلاة والسلام ليس إعلاما بدخول الوقت فإنما هو ذكر مخصوص بالله تبارك وتعالى بعد دخول الوقت للإعلام أو للإعلام به أي بالصلاة هذا هو الراجح في تعريف الأذان وأما حكمه فإنه على القول الصحيح فرض على الكفاية فإنه على الصحيح فرض على الكفاية ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وهذا في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري أنه قال له ولأصحابه لما أرادوا الرجوع وقد مكثوا عنده صلى الله عليه وسلم نحو من عشرين يوما فقال لهم إذا حضرت الصلاة إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وهذا أمره ولأنه صلى الله عليه وسلم لازمه في السفر والحظى ولأنه أي الأذان دائما هذا كله من أدلة أو من الأدلة على أنه فرق ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث بعثا ودخلوا او أشرفوا على البلاد التي بعثوا لأجلها تحينوا وقت دخول الفجر وكانوا يدخلون سحرا فتحينوا دخول الفجر فكان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغيروا حتى يسمعوا الأذان فإن سمعوا الأذان كفوا على أولئك القوم وإلا أغار وهذا يدل على أن الأذان شعار الإسلام وعلامة الدين والفارق بين المسلمين والكافرين وأنه يسكن الدهماء ويحفظ الدماء كما قال أهل العلم وهذا كله يدل على أن الأذان واجب وأنه فرض طبعا فرض على الكفاية لأن الوجوب متعلق بالعمل وليس متعلقا بالمكلف لأن الفرق بين فرض الكفاية وفرض الوجوب إذا كان الوجوب متعلقا بالمكلف كان الفرض فرض عين وإذا كان الفعل متعلقا بالعمل بغض النظر عن الفاعل فالفرض فرض كفاية فالأذان إذا قام به أحد الناس سقط عن الآخرين خاصة في جماعة المسلمين وذهب الإمام مالك رحمه الله وهو الذي نص عليه في الموقع كما سيأتينا أن الأذان واجب في مساجد المسلمين أن الأذان فرض على المسلمين في المساجد وذهب أصحابه أو بعض أصحابه إلى أن الأذان فرض على اهل المصر اذا قام به البعض سقط عن الباقين والفرق بين قول مالك الذي نص عليه في الموطأ كما سيأدينا وقول بعض اصحابه ان الامام مالك يرى وجوب الاذان على كل مسجد واما القول الاخر فانهم يرون أن الأذان واجب على أهل المصر يعني لو أذن مسجد واحد لكفى أهل المصر أهل المصر كله والصحيح الذي ذكرناه أولا بالأسباب التي ذكرناها استهل الإمام مالك رحمه الله تعالى دقي شيء آخر وهو متى شرع الأذان الصحيح أن الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة صحيح أن الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة وأما قول من قال بأنه صلى الله عليه وسلم علم الأذان عند الإسراء والمعراج فهذا ضعيف فهذا ضعيف استهل الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب العظيم بحديثه عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري هذا الحديث مرسل هذا الحديث مرسل بأن يحيى بن سعيد حدث به من غير واصطة عن عبد الله بن زيد حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين المقصود بالخشبتين جاء تفسيره في بعض الروايات بأنه الناقوس وهو ناقوس النصارى حديث عبد الله بن زيد هذا ذكر الحافظ بن حجر بأنه حديث متواتر صحيح عند أهل العلم لأنه روي من وجوه كثيرة لأنه ثابت ولا إشكال في ذلك لكن لفظ الخشبتين لم يرث إلا في هذا المرسل وهو مرسل يحيى بن سعيد الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطى وهذا اللفظ لفظة الخشبتين إنما أخرجه مالك رحمه الله تعالى من طريق يحيى بن سعيد ولم يرد إلا في هذه الرواية وفي رواية أخرى من طريق أبي جابر البياضي أبي جابر البياضي وهذا الراوي متروك الحديث لكن المحفوظ في روايات حديث عبد الله بن زيد هو أنه صلى الله عليه وسلم لما تشاور مع أصحابه في طريقة إعلام الناس في حضور الصلاة بعضهم أشار بأن ترفع راية بحيث إذا دخل وقت الصلاة رفعت هذه الراية فعلم الناس أن وقت الصلاة كتحضر ولم يرضه صلى الله عليه وسلم وبعضهم أشار عليه بأن يتخذ بوق كبوق اليهود فرفض ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بشدة عداوة اليهود للمسلمين وكان عليه الصلاة والسلام يتحرى وانتبه إلى هذه الكلمة وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى مخالفة أهل الكتابين ومخالفة الكفار عموما وكان يتحرى مخالفة أهل الكتاب لتأثر الناس بهم ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ ناقوس كناقوس النصارى فكأنه عليه الصلاة والسلام رضي بذلك لشدة أو لقرب مودة النصارى من المسلمين كما قال الله جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسسين واربان لآخر الآية فكأنه عليه الصلاة والسلام رضي بهذا لكنه بقي مهتما فانصد عنه الصحابة وكلهم مهتم بهذا فكان أن حدث من عبد الله بن زيد وهو عبد الله بن زيد بن عبد, عبد, عبد, عبد ربه وقد نص الإمام البخاري أن هذا الراوي وأن هذا الصحابي الذي شهد العقبة وشهد بدرا وما بعدها فهو من قدماء المسلمين فهو من قدماء المسلمين ليس له قال البخاري ليس لهذا الرجل من الصحابة وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه ليس له إلا حديث واحد وهو هذا الحديث حديث الأذى لكن الحافظ من حجر رحمه الله تدرك عليه في الإصابة بأن هذا الصحابي وعبد الله بن زيد بن عبد ربه له أكثر من حديث واحد له أكثر من حديث واحد حيث قال رحمه الله تعالى بأن هذا الراوي له ستة أو سبعة ستة أو سبعة أحد الشاهد أن عبد الله ابن الزيد ذهب إلى بيته فرأى فيما يرى النائم لأنه في هذا الحديث قال قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع, ليجتمع, ليجتمع الناس للصلاة فأوري عبد الله ابن الزيد الأنصاري ثم من بني الحالف بن الخزرج قرياء بمعنى رأى ذلك في المنام والصحيح الذي نص عليه عبد الله بن زيد أنه رأى ذلك بين منام ويقضة بل قال رضي الله عنه لو شئت لقلت إنني رأيته يقضة لولا مخافة نفسي كأنه أراد أن يزكي نفسه بانه خص بهذه الميزه وهو انه راى الملك يقضه فاعلمه بالفاض الصلاه كاين واحد راه رقد شفت عينيه تغلقوا وداير النظارات راه داير النظارات شفت عينيه داخل النظارات تغلقوا اللي هو داير النظارات هي تاع صفر وحده ارجو الحديث عن الاذان يا اخواني حديث عن الاذان الذي هو شعار المسلمين والذي هو الفارق بين المسلمين والكافرين الاذان يا اخواني له فضل عظيم فضل لمن يؤذن وذلك شيء مبالغ فيه لكنه من رب العالمين فهو حق وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ولو قاله غيرهما لقلنا إنه شيء مبالغ فيه وأيضا فيه فضل لمن يردد مع المؤثل هذه بلية في الحقيقة أكثرنا والمتكلم لا يزكي نفسه بل هو منكم من هؤلاء المقصرين عفوا وليس منكم فإن كثيرا منا ينشغل عن متابعة المؤثل بالكلام والضحك وغير ذلك على أننا نأتي إن شاء الله تعالى إلى الكلام على حكم متابعة المؤذن إن شاء الله وتعالى فالمقصود أن عبد الله بن زيد أري هذا في المناس والصحيح أنه رآه بين, بين يقظة ونوم وقال المحققون إنه رآه في نوم خفيف وليس في نوم عميق فظهر له أنه رآه في اليقظة وكذا رآه عمره الخطاب رضي الله عنه فرأى عبد الله بن زين أن رجلا يلبس حلتين خضراوتين يحمل ناقوسا فقال إن هذا الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي أراد أن يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم للأذان فقال يا هذا أتبعني هذا قال وماذا تفعل به قال إننا نريد أن نتخذه لي اجري النداء للصلاه فقال هل ادلك على خير منه فعلمه الأذان وفيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. أشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله على خلاف في روايات هذا الحديث في عدد التكبيرات الأوائل وهي هل هي أربع أم تكبيرتين والأكثر في الروايات أنها أربع تكبيرات وجاء التنصيص على التكبيرتين وكل هذه الأحاديث صحيحة طيب قد تقولون وماذا نفعل نحن؟ هل نكبر أربعاً أم نكبر مرتين؟ نقول الأمر واسع الأمر واسع وكل ما فعله المؤذن صحيح سواء كبر أربعاً أو كبر تكبيرتين لكن أكثر الروايات على أنها أربع سواء في حديث عبد الله بن زيد هذا أو في حديث أبي محذورة وهو من الأحاديث الأصول في أبواب الأذان لأن حديث أبي محذورة متأخر جدا عن حديث عبد الله بن زيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان مرجعه من فنين ومتى كانت فنين متى كانت فنين ها متى كانت فنين متى كانت, كانت, كانت فتمكا لا تحني إلى مجهول ها بعد سنة العاشرة لبسر ثلثة حجة حجة الوداع ووداء نعم نعم في آخر السنة الثامنة كانت حنين في آخر السنة الثامنة لأنه عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة انطلق مباشرة إلى أهل الطائف وكانت غزلة حنين المشهوذة فحديث أبي محذور أيضا فيه أنه عليه الصلاة والسلام علمه الأذان وفيه أنه علمه الأذان أربع تكبيرات في بدايته واختلف على أبي المحدور أيضا بالأسانيد الصحيخة أيضا أنهما أنها تكبيرتين فعلى هذا نقول إن الأمر واسع سواء كبر أو أذن المؤذن بتكبيرتين في بداية الأذان أو بأربع تكبيرات فالأمر واسع لكن الأصوض والأكثر رواية والأحفظ هي عندما نقول الأحفظ مشيه قبل الشافة الأحفظ من حيث أن أكثر الرواد رووه بلفظ أربع تكبيرات فعلى هذا نقول إن التكبير أربعا هو الأولى وإن كبر تكبيرتين فالصحيح ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن الأذان تكبيرتين في البداية ما مستند الإمام مالك رحمه الله مستنده عمل أهل المدينة مستنده طبعا زيادة على الحديث السابت في هذا الباب لماذا اختصر الإمام مالك على أن الأذان فيه تكبيرتين فيه في بدايته عملا بما ورد عن أهل المدينة وأن آل سعد القرض رضي الله عنه كانوا في المدينة يؤذنون فيكبرون في الأذان في بدايته تكبيرتين وعلى هذا جرى العمل في المدينة وبمثل احتجاجه احتج الإمام الشافع على أن الأذى فيه أربع تكبيرات بعمل آل أبي محذورة في مكة وأنهم استمروا إلى عهد الشافع على ذكر أربع تكبيرات في بداية الأذى وعلى هذا نقول لا مشاحة في هذا الأمر فإن شاء المؤذن أن يقتصر على تكبيرتين وإن شاء أن يكبر أربعا فكل ذلك جائز والله تعالى أعلم فعبد الله بن زيد إذن أري الأذان وعلم الأذان فهذا وحي منزل فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن زيد وأخبره الخبر قال وفقتم إلى الصواب او كما قال عليه الصلاة والسلام ثم جاء عمر لما رأى عبد الله بن زيد يقص القصة قال لقد رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد فتواطأ فتواطأت رؤية رؤية عمر بن الخطاب ورؤية عبد الله بن زيد على مثل هذا الاذان طيب يشكل على هذا انه قد صح عند البخاري ان الذي جاء بالاذان اولا او بفكرة الاذان هو عمر بن الخطاب كما في حديث عبد الله بن عمر وهو أن الناس اختلفوا فقال عمر لما لا ننادي بالصلاة او هل لا نادينا بالصلاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي بالصلاة فهذا مشكل في الحقيقة هذا مشكل لأن هذه الرواية تدل على أن عمر هو الذي جاء بذكرة الأذان أقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد أن الذي جاء بألفاظ الأذان إنما هو عبد الله بن زيد ثم بعده تابعه عمر فنقول الجمع بين هذا وهذا أن أمر عمر بالأذان أو بالنداء هو أمر عام وليس مخصوصا بهذه الألفاظ التي ذكرناها فلعله عمر بأن ينادى بالصلاة بالصوت كان يقال الصلاة الصلاة أو كأن يقال حضرة الصلاة حضرة الصلاة أو أن يقال كما كان في يعني في بداية الأمر الصلاة جامعة وليس فيه أن عمر أمر أو جاء بالأذان بهذه الألفاظ التي جاء بها عبد الله بن زيد بوحي من الله جل وعلا لما بعث إليه الملك فأراه في المنام هذه الألفاظ فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا يزول الإشكال ان شاء الله تعالى هذا الحديث فيه أن ألفاظ الأذان جاء بها عبد الله بن زيد بعد أن أراه الملك سواء كان جبريل أو غيره ولأذل الآن من الذي جاء بهذه الألفاظ هو جبريل أم غيره أنها أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم هذه الألفاظ وإلا لما أقر على الناقوس ولهذا قال بعض أهل العلم في هذا الحديث دليل على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيما لم يؤمر به أو لم ينزل عليه فيه حكم هذا شاهد قوي على هذه المسألة لأنه صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم هذا الأذان بألفاظه قبل أن يخبره عبد الله بن زيد لكان علمهم عليه الصلاة والسلام إياه فلما تشاور مع أصحابه واختاروا هذا الذي اختاروه وهو الناقوس دل على أنه عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يشتهد فيما لم يؤمر او فيما لم ينزل عليه فيه وحي هذه مسألة مختلف فيها في كتب الاصول قد يقول قائل ارجو ان تنتبهوا لهذه المسألة قد يقول قائل على حديثي عبدالله ابن زيد هذا يجوز ان نأخذ الشرائع من المنامات لأن عبد عبدالله ابن الزيد أري الأذان في المنام لهذا قال الصيوطي ذكر الصيوطي كلاما يدل على أن أهل المعرفة أهل المقامات تحدث لهم مثل هذه الأشياء وهو أنهم يرون مثل هذه الشرائع في المنامات أو كما قال والصواب أنه لا يؤخذ من المنام شيء من الأحكام وإنما هذا دين المتصوفة الغلاف الغارقين في التصوف وإنما تأخذ الأحكام كلها من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع أو من الأقية الظاهرة التي ليس فيها بعد أما أن تأخذ الأحكام من المنامات ومن هذه الأحوال فإن هذا باطل وبعيد ولا يقوله إلا من ذاغ قلبه عن الهدى لأنه لم يعرف أن الصحابة رضي الله عنهم استدركوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته شيئا من الشرائع والأحكام بذعم المنامات رغم أنهم سادات أولياء الله بعد الأنبياء ولا يمكن أن يلحقهم ولا أن يدانيهم ولا أن يقترب من فضلهم أحد مهما كان الصلاح هو فلم يعرف أن أبا بكر زاد بدعوى أنه رأى في المنام رغم حاجتهم في بعض المسائل إلى حكم منصوص عليه من نبيهم عليه الصلاة والسلام لكنهم رضي الله عنهم التثموا ما جاء عن نبيهم عليه الصلاة والسلام واجتهدوا فيما يقدرون عليه من النظر في نصوص الكتاب والسنة أما أن تستنبط الأحكام من المنامات فإن هذا بعيد وضاطل لم يقل به واحد من أهل الصنة فكل ذلك زيغ وضلال مع النقاء قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن هذا الحديث فيه انه صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم, إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وهذا لفظ الحديث لأن ابن وظاح رحمه الله زعم أن كلمة المؤذن في آخر الحديث وقوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن زعم أنها مدرجة يعني زائدة وليست من الحديث وهذا ليس بصحيح فإن, هذه فإن هذا اللفظ هو المحفوظ عند الإمام مالك في الموطأ وكذا هو في البخاري ومسلم وتائر الروايات الصحيحة ولم كما قال الحافظ من حجر لم يصب صاحب العمدة لم يصب صاحب العمدة عند حذف هذه الكلمة لأن صاحب عمدة الأحكام لما ذكر هذا الحديث حذف هذه الكلمة فاقتصر على قوله فقولوا مثل ما يقول والصواب زيادة لفظ المؤذن وهكذا وردت هذه اللفظة في جميع الروايات الصحيحة هذا الحديث على ظاهره يدل على وجوب متابعة المؤذن وأنه يجب على من يسمع النداء أن يجيب المؤذن وأن يقول مثل ما يقول المؤذن بهذا قال بعض أهل العلم فذهب أكثرهم إلى أن متابعة المؤذن فيما يقول سنة وليس بواجب ودليلهم في هذا ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فقال عليه الصلاة والسلام على الفطرة ولم يقل مثل ما قال فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام نجى من النار ولم يحكي عليه الصلاة والسلام مثل قول ذلك المؤذن قالوا فلما لم يردد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان وراء هذا الرجل الذي كان يؤذن دل هذا على أن هذا متابعة المؤذن فيما يقول من السنن وليس من الواجبات لأنه لو كان من الواجبات لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وعندي دليل أقوى من هذا أن هذا الحديث او هذا الدليل اعترض عليه بأشياء منها قالوا فإن هذه الألفاظ لا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردد وراء المؤثن فلعله ردد وزاد هذا الذي زاده من أنه على الفطرة ونجى من النار لأن الحديث ليس فيه التصريح بأنه لم يتابع المؤثن قال الشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وعندي دليل أقوى من هذا وأفرح وهذا الدليل هو حديث مالك ابن الحويرث رحمه الله رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا حفر في الصلاة لكم أحدكم وليأمكم أكبركم قالوا ولم يعلمه أن يردد الأذان مع أنه جاء في آخر المبعد ومكث عند النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما ولو كان هذا الأمر واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه يعني لو كان هذا الأمر واجبا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم ولتتابعوه وهذا الدليل وإن كان فيه معنى ما ذكر لكن والله أعلم وليس مثل من يستدرك على هؤلاء الأئمة لكن أقول هذا الدليل ليس بهذه القوة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وإنما القوة في هذا الأمر الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم وهو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن فعلى هذا نقول إن الأقرب أن متابعة المؤذن واجبه إلا من كان له عذر إلا من كان له عذر والعذر هو أن يكون في مكان لا يحسن أن يردد معه الأذان بيوت الخلاء او ان يكون منشغلا بالصلاة ان كان المسلم في الصلاة فله عذر ان يترك متابعة المؤذن فلان بعض الائمة قد نصوا على انه حتى ولو كان في الصلاة فانه يتابع المؤذن وهذا الامر او هذا الحكم قد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمي رحمه الله فانه قال والصواب انه يردد الاذان مع المؤذن ولو كان في الصلاة سواء كانت صلاة فريضة او كانت صلاة نافله ونقول والحق ان ترديد الاذان في الصلاة لا يبغي ان يكون في اسباب كثيرة اولها أن الصلاة شغل في حد ذاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم إن في الصلاة لشغلا وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يرد السلام باللفظه في الصلاة مع أنه أمر برد السلام فكذلك الأذان وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمر به أمرا عاما فإنه يستثنى من ذلك الصلاة فلا ينبغي أن يرد المسلم أو يردد المسلم مع المؤذن وهو في الصلاة لأنه إن ردد مع المؤذن إن شغل عن صلاةه وهذا في غير مصلحة الصلاة وكل كلام في غير مصلحة الصلاة فهو لاغ لا يعتبر وقد يبضل الصلاة ومن ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من شمت العاطف في الصلاة ولم ينكر على من حمد الله في الصلاة لأن الحامد لا ينشغل عن الصلاة بل إن الحمد من جملة الصلاة لكن المشمد فإنه ينشغل بتشميته العاطف عن صلاته ويتأكد ذلك إذا كان المصلي يقرأ الصلاة الفاتحة فإنه يكثر الفصل بين آياتها وهذا لم يرد في السنة إطلاعا على هذا نقول إن المؤذن إذا أذن وجد على الاختيار والمسألة فيها خلاف وخلاف كبير وقلنا ان رأي الجمهور ان الأذان متابعة المؤذن سنة للأدلة التي ذكرناها لكن على أننا نختار للوجوب فنقول يجوز للمسلم أن يترك متابعة المؤذن إذا حصل له عذر ومن الأعذار أن يكون في مكان الله لأن يذكر الله فيه أو أن يكون في الصلاة نعم قد اختلف علماء المالكية أيضا في هذا الباب وقد ذهب, الحق... قد ذهب الإمام عبد الله بن وحب رحمه الله إلى وجوب متابعة المؤذن في الصلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة على خلاف كبير ومذهب الإمام رحمه الله أن لا يتابع المؤذن في الصلاة مطلقا سواء كانت نافلة أو كانت فريضة هذا الحديث فيه عموم الامر بمتابعة المؤثم يعني ان يقول المسلم ما يقوله المؤثم تماما سواء بسواء لكن ورد استثناء في الاحاديث الصحيحة من رواية عمر بن الخطاب ومن رواية معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه وذلك في الحي على في قول المؤثم حي على الصلاة وفي قول المؤذن حي على الفلاح هل يقول المؤذن أو هل يقول المسلم microamical مثل ما يقول المؤذن نقول لا وإنما على المسلم أن يقول إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله والحول مأخوذ من التحول أي أن هذا المسلم يعترف بأنه لا يتحول لا يمكنه أن يتحول من حال إلى حال إلا بأن يحوله الله جل وعلا ويوفقه لذلك وأنه لا يتقوى على إجابة هذا الداعي إلا بقوة الله تبارك وتعالى لأن القوة أخص من القدرة والقدرة أعم من القوة فإذا قال, لا حول فإذا قال المؤذن حي على الصلاة قال المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حي على الفلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله طيب هناك لفظة زائدة في الأذان وفي أذان خاص وهو أذان الفجر حيث يقول المؤذن زيادة على ما ذكرنا عند إتمامه للحيعلتين عندما يقول حي على حي على الصلاحي على الفلاحي, على الفلاحي على الفلاح يزيد المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم فماذا يقول المسلم بعد أن يسمع المؤذن طرد في بعض الروايات أن المؤنى المسلم يقول بعد هذا صدق الله ورسوله وهذا لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه فإذ لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فالواجب البقاء على العموم وهو أن نقول مثل ما يقول المؤذن فإذا سمعتم مؤذن الفجر لما يكونوا شركزين طبعا يكونوا ركزين ما مش معنيين بهذا الكلام لكن ليكونوا نايضين وفاطنين ما شاء الله فإنهم يعنون بهذا الحديث فإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم قال المسلم الصلاة خير من النوم هذا مجمل ما يتعلق بهذه الجملة وهو قول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم, إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن مسألة أخرى متعلقة بهذا الحديث وهي إذا رأى المسلم المؤذن يؤذن ولم يسمعه يكون المؤذن في مكان عالي ولا ولا وصوته لا يبلغ كان يكون الرجل في بيته غالق على نفس النوافذ لكنه رأي يشوف المؤذن وضع الأصابع التعو ورأي يصعد صوته لكنه لا يسمعه هل يجيبه أم لا الصواب أنه لا يجيبه كان يكون الرجل أصم يكون ما يسمعش يرى المؤذن لكنه لا يسمعه هل يجيبه الصواب أنه لا يجيبه لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول طيب نعكس القضية المسلم يسمع المؤذن ولا يرى وهو حال هذا الزمان حال أهل هذا الزمان يعني أكثرنا يسمع النداء لكن لا, يسمع لا يرى المؤذن هل يجيب أم لا يجيب يجيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بوصف وهو السمع. فإذا سمع الرجل المؤذن فإنما ينبغي أن يجيبه طيب أسألة أخرى متعلقة بهذا هل يجيب المسلم مؤذنا واحدا أم يجيب عدة مؤذنين كي الناس رقدوا هل يجيب المؤذن او المسلم مؤذنا واحدا أم يجيب اكثر وهذا يحدث مثلا هذا المسجد يؤذن غير ينتهي مسجد اخر يؤذن فما الواجب قال بعض اهل العلم يجيب النداء الذي يحضره او الذي بدأه اولا والصواب انه يجيب كل نداء يسمعه لا على سبيل الوجوب قال اهل العلم لا على سبيل الوجوب وانما يجب عليه اولا ثم يستحب له بعد ذلك بمكان المشقة لأن الناس لو كلفوا متابعة كل المؤذنين فإن هذا يشق عليهم والقاعدة أن المشقة تجرب التيثير أن المشقة تجرب التيثير فما دام أن المشقة حاصلة فإن الحكم يصير يسيرا وهو أنه ينتقل من الوجوب إلى الندم لأذان قريبة طيب. هذا الحديث فيه معنى عظيم وهو انه سبحانه جل وعلا رحيم بعباده حيث انه رتب على الاغاني اجرا عظيما ردّب على الأذان أجراً عظيماً وستأتينا أحاديث في فضل الأذان فمن رحمة الله جل وعلا لما كان هذا هذه العبادة كانت فرضاً على الكفاء إذا قام البعض فقط عن الآخرين من رحمة الله عز وجل أن شرع متابعة المؤذن حتى يشارك المسلم في هذا الفضل وقد روى الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قال المؤزدن الله أكبر الله أكبر قال فقال من ييسمعع الله أكبر الله أكبر إلى آخر الحديث وفيه بعد أن يقول لا إلى الله يقول لا إها إن الله قال دخل الجنح والمعنى أن المؤذن يدخل الجنَّ والذي يردد يدخل يتخ الجنَّ لأنك لا لأنك ليه قد نطق بهذا الشعار العظيم الذي هو عنوان التوحيد والإقرار برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تعظيم الله جل وعلا بتكبيره وفيه النداء أو الأمر بفعل الخير وهو حي على الصلاح حي على الفلاح فلما شارك المسلم في هذا كان حقيقا أن يدخل الجنة ولأنه عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا آنفا لما سمع الرجل يؤذن فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قال نجى من النار نجى من النار أي أنه أقر بالتوحيد وأقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ذليل كون, كون الإنسان من المسلمين والمسلم لا يخلد في النار وإنما ينجو من الخلود في النعم من فوائد الحديث الأول الذي ذكرناه أولا فهو حديث عبد الله بن الزيد فيه وفي الأحاديث التي هي على نسقه ومنواله اوضح الدلائل على فضل الرؤيا فيه اوضح الدلائل على فضل الرؤيا وانها من الوحي والنبوة وانها من الوحي والنبوة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة وحسبك بذلك فضلا لها وشرفا ان جعلها الله تعالى شريعة كما في هذا الحديث وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له الاجتهاد في أمور الشريعة ما لم ينص له على حكم ما لم ينص له على حكم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 هذا الحديث نأخذه إن شاء الله في الحصة القادمة إن شاء الله وتعالى. أبو خليل أين هو؟ أين أبا خليل؟ غير موجود أخ محمد با تاجر ألا في الله ألا أخ محمد با أين هو؟ طيب هل يقول هل يقول المسلم ما يقول المؤذن في صلاة الفجر والأذان يؤذن قبل الوقت أذان الفجر كما تعلمون أن العبادات مخصوصة بأوقات طبعا يقول مثل ما يقول المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن لأن المؤذن حتى فإن كان في هذه الأيام هذه بلوة عامة في جميع بلدان المسلمين وليس هذا خاصا بالجزائر فقط فإن هذه بلوى عمت جميع بلاد المسلمين وهو أن أذان الفجر لا يؤذن له في وقته بل يؤذن له قبل دخول الوقت بثمان دقائق إلى عشر دقائق لكن مع هذا نقول إن المؤذن إنما يؤذن لاجل الوقت ولم يؤذن هكذا بدون وقت فلو أذن المؤذن بدون وقت لا يتابع إنما يتابع إذا أذن اعلاما بدخول الوقت فعلى هذا نقول انه ينبغي متابعة المؤذن في هذه الحالة نعم الله أشهد أنه حبيبا جاء الله هل السنة الفصل بين التكبيرات في بداية الأذان وآخره نقول السنة هو الجمع بين التكبيرتين ولم يري في السنة الفصل بين التكبيرات معنى هذا ان يقول المؤذن الله اكبر الله اكبر ثم يتوقف ويقول الله اكبر الله اكبر اما ان يقول المؤذن الله اكبر الله أكبر فهذا لم يري في السنة الله اعلم يقول هل عند متابعة المؤذن في شهادة أن محمد الرسول الله يصلي عليه ويسلم لعموم الأمر بصلاة عليه أم يفتفي بالمتابعة دون الصلاة الذي يظهر الله أعلم أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بل يفتفي بمتابعة المؤذن أن يقول مثل ما يقول لأنه لم يرد في شيء من السنة أن المؤذن يصل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول هذه اللفظة او هذه الشهادة فكذلك من يتابعه لا ينبغي أن يزيد على هذا يقول ما حكم إجابة مؤذن الذي يكون مسأل ما حكم إجابة الأذان الذي يكون مسجلا على الإذاعة أو التلفاب الظاهر هو إجابته الظاهر إجابته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول من غير تمييز أو تفصيل في هذا الباب ومادم أنه سمع مؤذنا يؤذن في الوقت فإنه يتابع قال ما حكم الزواج نصنع هذا الزواج خليه مع الله دخلنا الزواج الأذى قال هل يجوز متابعة المؤذن اذا كان يؤذن في التلفاز او المذياع هذا اعجبني عليه قال ااا ما حكم الاذان في حق الممسرد الاذان للممسرد سنه تدري رو مشروعيته ما ثبت في الصحيح عن بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية في جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي يؤذن ويصلي يخاف مني أعلمكم أنني غفرت له وأدخلته الجنة وهذا فضل عظيم يا إخواني هذا الحديث فيه أن المنفرد إذا أذن يأخذ فضلا عظيم خاصة إذا كان في البرار بل ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من أذن في البرية وكان وحده وصلى صلى معه عدد هائل من الملائكة وهذا لفضل الأذان وأنه كما أنه له فضل في الجماعة فكذلك المنفرد يسن له أن يؤذن من غير أمر أما إذا كانت الجماعة فإنه يجب كما ذكرنا يقول هذا إنسان جاهل يستهذئ بالسنة خاصة باللحية ولا يحب المستقيمين على أمر الله فهل يفجر مع العلم أنه نصح ولكن لم يستجب وجزاكم الله خيرا نقول له جزاك الله خيرا على اهتمامك وجزاك الله خيرا على حرقتك على السنة وعلى نصرتك للسنة وهذا هو, هذا هو الانتصار للسنة يا ما هو الانتصار بالخروج المظاهرة قل لي خرج المظاهرات أكثرهم على غير السنة بل إن رب العالمين يسب ولا أحد يحرك ساكنا في بلاد المسلمين وسب الله أعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يحرك الناس شيئا ولا ينكرون هذا المنكر العظيم وإن أنكروا فبقدر ضئيل مع أن السنة مهجورة مهجورة في البيوت ومهجورة في المساجد ومهجورة تماما تماما تماما في الشارع ومهجورة في المدارس ومهجورة في المعاهد ومهجورة في المصانع الناس غائبون عن السنة إلا من رحم الله فمن أراد أن ينصر السنة فليلتزم بالسنة وليطبق السنة ولا ينبغي أن يرد السنة فإن لم يستطع أن يمتثل السنة فعليه أن يحبها بقلبه وعليه أن يعتقدها بقلبه وأن لا ينكرها يحدث أنه إنسان ما يقدرش يجير سنة من السنة أو واجب من الواجبات انسان مبتلى ما يقدرش